كل يوم بتلاق والقشوان مشتاق والنار في عيوننا ونذوب بينا وليل الفوره مش لينا والحلم علينا حتى الدمع مش فاضينا فوق عيوننا Zo, I'm <laughs> Ja, nee.